قصيدة بعنوان وصلناه بالقوة كلمات الشاعر محمد الحزيم أداء هادي المسعودي مدلسة لما وصلناه بالقوة ندخل من الباب ونطير غبار نخبة النخبة بعد ما طف الطاوة ولعا تشمر باس السمانة الخيال برقها يبرق ولا جواي نخبة النخبة بعد ما طفت الضوء ولعا شمر براس السماء وصلنا نخبة ما شمر نرفع البرق على النايف سلطان فزعت قبيلة على ذارة الخويلة صار مجابت أخوة ما يجمنا مع لجة الغارة مجلسة لما وصلنا بالقوة ندخل من الباب ونطير غبار نخبة النخبه بعد ما طف الضوة ولعت شمر باس السمالة مجلسة ندخل من الباب ونطير غبار، بشروا سلطان فالاسد والنصر لجمنا بينك طفت مار أضعنا يا كلام وأقفون أخوة شجلت تاريخ سألوا ما وصلنا قلبو ندخل من الباب ونطير نخبة النخبة بعد ما ولا عد شم رأس ما وصلنا قلبو نخبة